قلنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجر الحرام إذا المسجر أقصى الذي ماركنا حوله لنره من آياتنا إنه هو السميع المصير وآتنا موسى الكتاب وجعلناه ذل مني إسرائيل لا تتغير من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوعا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني سراءنا في القتال لتفسدنا في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه وما بعثنا عليكم عباد الله قلي بأس شديد فجاء اسم قلادني روجانا وعدا مفعولا ثم أردتنا لكم أردنا عليهم أننا لكم يوما في را إِنَّ أَحْسَنَ الدُّمَنِ أَحْسَنُ الدُّمَنِ فِي السُّبُمِ وَإِنَّ سَاعَتَهُمْ فَلَا فِي الْعَجَاءِ أَهْوَالُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وَجْهُكُمْ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَيَّنُوا مَا عَوْدَةُ تَمِيرَا أَسَرَّ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم وَإِنْ أُتُّمْ أُدْنَوْا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصلاة أنهم أجلا كبيرا أن الذين لا يمون بالأخذ أعطتنا العذابا أليما ويدو الإنسان بالشري الدعاء في الخير وكأن الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهر آياتنا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة لتبتبوا فضلا من ربكم ونتعلموا على السنة وَكُلَّ شَيْءٍ شيء فصلناه تفسينا وكل إنسان ينزمناه طائره فيه ونقيم ونخرجه من يوم القيام اقرأ كتاب ذلك فها بنفسك اليوم عليك حسيبة من يتذاف إنما هي تزيل نفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجروا ذلك مجر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعش رشورة وإذا أرادنا أن نهلك قرية نمرنا رجلا فيها فسرقوا فيها بحق عنها القول فدمرنا تدميرا وقم أهلك من القرون من المالين وكفى ربك بذنب المالين خبيرا بصيرا من كان يريد العجلة تعجلناه الشاء نشاء من يريد اسم جلاله جلاله جلاله إسلام مزموما ومن أراد الأخذ والسعى لها السعية وأموم فلا هو أولاك كان السعي مشكورا كلا نمد هؤلاء ولا من أطاها ربك ما كان أطاها ربك ما حزورا أنظرك فضلنا بعض من أبعض من الأخذ الأكبر فرياتهم أكبر لا تجر مع الله لأن أغرب تأخذ مزموما مخزولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا أيها ومن وذن يحسنا من يحسن يبلغنا عندك الكبر أحدهما ما فلا تقول لهما أفه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمه. كما ربي أني الصغيرا ربكم أعلى مما في نبوس عنده ونصارعنا فإنه كان الربين الغفورا واتخذ القروء الطويل مسكينا وانسَمِين ولا تبذر تبذيرا ان المبذر كانوا إخوان الشيطان وكان الشيطان لربك كفورا وإنما توردا أن تغفر من رب الدارجون فكلهم قارم ميسورا ولا تجر مع ذلك ما غلبت إلا من إن ربك يمسطر القلب من يشاء ويقدر إنه كان ببالي خبيرا بصيرا ولا تغطروا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقكم من إياكم إنه قدرموا كان خطا كبيرا لا تغلبوا الزنا إنه كان فعيشتوا مساء سبيلا ولا تقتلون النفس الذي حرموا الله أنه لا أغطروا من قدر مظلوما فقد جعلنا الولي سلطان فلا يشف في, في القاتل إنه كان منصورا ولا تغروا ماليا من الذي يحصل الداء والغشدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا كان من ذاك يوم المجنون القسطاس المستقيم ذلك خير وحزم وتعظيم فلا تخفوا مالا سلك مي علم وإن السماء والسرور فاذ كل كان مسؤولا ولا تمشي إلى أرض مرح أنك عند خلق رضوان كل ذلك عن السعي سيء هو عند ربك مكروها ذلك مما أوحى عليك ربك من الحكمة ولا تجمع الله لأن أخذ وتلقى في جنة ممت حورا أفاصفكم ربكم والتخذ من الملاك لما سنون ذقون القول العظيمة ولا صرفنا بهذا القرآن ليذكروا ما زيدوا إلا نفورا كان ما هو إذا لم إلى ذن سبحانه وتعالى ما يقولون علوم كبيرا تسبع السماوات السموى والأرض من فيهن ومن شئ الله سبحانه وتعالى ما إنه كان حليما وفورا وذا قراد القرآن اجعلنا بينهم الذين لا يمنونهم نأخذ هجابا ومسورا واجعلنا نقرب من كل نذيبه وكذا من مقرم وإذا كنا ذكرنا ربنا في القرآن نحن عالم ما يستمعون به يستمعون عليك ويذنون عليك يقول الظالم إن تتمعن إلا رجل مسمورا أنزل كم درو وكم سراب وظل ولا, ولا يستوى السفيلة واقنوا إذا كن عظام رفاعة أين لهم وصف خلق جديد قل كونوا حجرا وحديدا وخلق من ما يكبر في سبلكم فسحقوا من يعيدنا قول الذي فضلكم أول مرة فسيرون قد ذلك الرسوم يقول المتاعه قول عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم عنه وتظنون إلا بسم الله قليلا وقل الذي أحسر إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا ربكم أعلم بكم أن يرحمكم أو إن يشاء يعزمكم وما أرسلناك وَرَبُّكَ عَلِيمٌ بِالصَّنَوَاتِ وَأَرْضُكُمْ فَضَّلْنَا بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ مَّئاتٍ دَاوُدَ زَمُرُ وَلَنَدْعُونَّ لَنَا رَبَّنَا تُمِنَّ دُونَ وَلَا يَقُونَ كَشَطُ ظُلُمَاتٍ هُنَا وَالتَّحْوِيلَ وَهُنَالِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يَبْتَغُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِمْ وَيَخْشَوْنَ وإن من قلية الأنا أملكمها قبل يوم القيامة ومعزموا عزاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مستوراً وما منعنا أن نرسل من آيات إلا مِنَّا نزع من أول ماتنا زوداً مِنْ سلم رموبيا وما نرسل من آيات إِنَّ تخريفاً وإذ قلنا لك إن ربك عاد بالناس وما جعلنا التي رأيناك من حلا في ونخوفهم هما يزيد منها طغيانا كبيرا وإذن قلنا للملاك رسولادا فصيدوا لله ابن يسى قال أسفل من خلقت التين قال أرأتك هذا الذي يقرم تعليه لإن أخبرت إلهي من قيامة الأحضن كان من منهم بصوتك عليهم بخيرك ورجلك في ما استفسد من السطات منهم الصوت وما علم عليهم بالخيلك ورجلك وشاعرك في الأمور والأولاد والعلم وما يعلم الشيطان إلا وروده إن عبادي ليسن يعلم السلطان وكمام رمي ماكين ربكم الذي يزينكم الفلك في الماء تبدو من فضه إنه كان منكم وإذا أمسكم الظروف المال يضل من تلون إني أفنا من أجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم من يحصلون لكم جانب البر ويرسل عليكم حاصلوا ثم لا لكم من يعيدكم عليكم من ثم لا ولقى الكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبال ورزقناهم من الطيبات وفضلنا ملاك سير مما خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يوم ندعو كل ناس من المعبن فمن قد يكذبوا يمني فأولاك يقرؤون أكدامه الأجنون فتيلا ومن كان في هذه أعمرهم في الأخذ الأعمر وظلوا السميلة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 أقم الصلاة لدنوق الشمس لا أصغل الليل وقرأ الفجر نقرأ الفجر كان مشهودا قل من الليل فتعجل نافرة العسائي واسكره مقاوم محمودا وقل ربي أدخلني من خلال سدق وأخرجني من خلال سدق وجعلني من الذين سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن معه الشفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الصور من إلا خسراء فإذا نعمنا الإنسان الأرض وابجان إذا مسر شروك أن يوسره وركل يوم راشد وربكم عالم أن هذا سميعاً ويسألونك عن الروح ويرون على ربهم ما أوديتم الذي أو إلا رحمته من القرآن لا ولو كانوا بعض من بعض ضييراً أولم نمر على تدفجنا من نرد يوما أو تكونا كجنة من خيول كما من الرق <تصفيق> إحداد بنزل عنا كتاب ونقرأه ورسوله حن وما أمال أنس أي من وجههم إلا أنقال قالوا الله بشر الرسولة والله كافر الملاك في المشر ومتفين الله ونسلنا عليهم من السماء أي ملك الرسول قل كفى بالله شيئا بيني وبينكم إنه كان برعدي خير المصير ومن يهد الله فالموتد ومن يهدر فانته أهم وذياء من دوني من أشر المركا ويأل أجيبهم وحوم ما اللهم جن كل ما خزدناهم سرير غ ج لهم بأن ك مع ي الق جابذا خوازن ع لم بسم خلطان جديدة ألا يرو أن الله أننا يخ السماوات عرضرض الق على أن يخث جعل معجن العرف في فابظور إ ففوروك قل لو أنتم نملكون خزائن الرحمة لربي إذا لمسكتم ذي خشة الإنفاق وكان إنسانا قدورا ولقد آتنا موسى دس آيات من جناز مسأمن إسرائيل وقالوا برعون إني لظن يا موسى مسعورا قالوا لقد علمت ما أنه لها أولا رب السماوات الأرض بصائر وإني لظن فرعون مسمورا يستفز من الأرض فأغرقناه مما وقلنا من بعد الأمني سرائي نسلنا أرضا فإذا جاء بعض الآخر جئنا بكم لحيبة ومن حق ينزلناه لحق ينزلنا وما أرسلناك لله مرشل ونذيغا وقرآن فرقناه لتغرؤون من على الناس سألنا مرشل ونزلناه وتنزيل آمنوا ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل ذلك لن يقلوا لدقان السجدة ويقولون سبحان ربنا إن كانوا هذا ربنا مفعولا وَإِلَّا الْخِيَرُ وَإِلَّا الْقَوْلُ يَبْكُونَ وَيَزِيدُونَ خُشُوَاتٍ وَإِلَى اللَّهِ الْرَحْمَانِ يَمَّتَ الْمُلْؤُ الْأَسْمَاءِ وَلَا تَجْرُبِ صَرَاتٍ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَتَرْبِيعَ ذَاكِ السُّمِيْنَةَ وَقُلْ لَحَمْلُ الْعَالَمِينَ مِنْ التَّزْوُرِ وَمِنْ كُلِّ وَشْرِيْكٍ فِي الْمَنْجُوْرِ مِنْ كُ